118. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 119. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد 110. الذين كفروا لهم عذاب شديد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 114. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 115. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا 116. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه